أبجي يا رسول الله والام ما احد يا رسول الله والام ما احد جه عايلم بيت لغيره يا علي عايلم بيت لغيره نوق بع عقبك يا واليها بها الجهل بعداك يا بولع ترايا شوف اللي علي حصين شوف اللي علي حصين جمقاً غيبت هجمتني هالقوميش جرع بيها لما انغيبت هجمتني هل قوميش جرى بيها هاي الأمم تغيره من عقبك يا واليها بحشي يا رسول الله والأمم أحاجيها هاي الأمم تغيره من عقبك يا واليها غیره من او کو پاک يا واليا هل قوم ايش جيربي هي شبابي وما عندي ولي حامي من عقبك ولا امصير من عقبك ولا و باب الدار عسروني وانا بيها من دفع و باب الدار عسروني وانا بيها هاي الامة متغيرة من عقبك يا واليها احتي يا رسول الله والامة احاتيها غايروم ميتغيره نوقبك يا والينا غايروم ميتغيره نوقبك وحدي ولا احد يا bet mis my arfisadri o nezaf ya wali di dami o mahsan min waqa hayaf ya boya al ardh marmi على العارض مر وانا دي في الضبسه بتسدني من ناديها وانا دي في الضبسه بتسدني من ناديها هاي لمى متغيره من عقباك يا واليها شيال السول الله والأمة أحاشيها هايل أمة بتغيرها من عقبك يا واليها هايل أمة بتغيرها من يا واليها تسندني منعنا يا فضى بعجل بهالعصره لي عيصروني اذا وهمو يا بو يا ام ساي اب قلبي اسمع قرب الليل يقرب لي أجل يومي خدر صار بيننذال بيدح بالمربطيها خدر صار بيننذال بيدح بالمربطيها هاي لما متغيرها من عقبك واليها يا رسول الله يا والأمة أحاشيها هاي الأمة بتغيرها من عقبك يا واليها هاي الأمة بتغيرها من يا واليها في دحبالي مربطيها ولا رعا هالبيت و لا چنك يا ابو يا بيوم هيدخلت الدار و راعي عجبت استاذيني اليوم من تدخل يا راعي البيت تدخل يا راعي البيت والطاغي يجوز الحد يدخل ما يراعيها والطاغي يجوز الحد يدخل ما يراعيها هاي لما متغيرها من عقبك يا واليها بحشي يا رسول الله والأمة حاشيها هايل أمة بتغيرها من عقبك يا واليها هايل أمة بتغيرها من عقبك يا واليها يدخل ماي ایا در مین اجلی دو یا او یحرق بای به بنا یا انا ودمت مسطور <تصفيق> من اداغيده مسطور <تصفيق> وانت تلقي لته البضعه يا عذين يااذيها وانت تلقي لته البضعه يا عذين يااذيها عيل نوقبك يا You're the one who said to me And from the beginning of your day From the beginning of my ا بو يل ګو يم اصيحه ها يا بويا بچایل یا دی ها اصيحه ها يا یا دی ها مهمتره يرا من القبار كواليها يا للشاعر سالم الأحسائي